عمر المختار البطل المقدام لم يفتح بلدا من البلدان وإنما فتح قلوب الناس للجهاد وأعاد إلينا ذكر الأبطال الفاتحين النبلاء من أجدادنا القدماء إنه عمر المختار الذي ضرب لنا خير مثال لمحاربة الاستعمار والدفاع عن الأهل والديار يعلمنا درسا في فداء الاوطان هي hey, hey, hey. الإنسان إذا يحيا في الدنيا ويرضى بهواها oh. عمر المختار يعلمنا درسا في فداء الاوطان هي هي هي ان الانسان اذا يحيا في الدنيا ويرضى بهواها oh. سيعيش ذليلا ومهانا انسانا ليس بانسان عمر المختار عمر المختار عمر المختار عمر المختار عمر المختار ويعلمنا الطير يدافع عن ويقاتل عنه هل يترك لعدو يفعل ما شاء الطير ويقاتل عنه الأعداء هل يترك أرضه إنسان لعدو يفعل ما شاء. وتعيش بلاده في قيد ويزوق القهر الأبناء. عمر المختار، عمر المختار، عمر المختار، عمر المختار، عمر المختار عمر المختار, أمر المختار, المختار درسا في فداء الأوطان. الإنسان إن الإنسان إذا يحيا في الدنيا ويرضى بهواه عمر المختار يعلمنا درسا في فداء الأوطان إن الإنسان إذا يحيا في الدنيا ويرضى بهواه سيعيش زليلا ومهانا إنسانا ليس بإنسان عمر المختار عمر المختار عمر المختار عمر المختار عمر المختار،, المختار ويعلمنا لم يفتح بلدا لعدو بل فتح طريق الآمان وادى اباءنا عربيا يسعى بالنفس وبالمال لم يفتح بلدا لعدو بل فتح طريق د عربيا وبالمال عمر المختار عهد لنا ذكرى زمان الاقطار عمر المختار عمر المختار عمر المختار عمر المختار, المختار يعلمنا عمر المختار علمنا درسا في فداء يحيا في الدنيا ويرضى عمر المختار يعلمنا درسا في فداء الاوطان هي هي هي ان الانسان اذا يحيا في الدنيا ويرضى بهوان سيعيش ذليلا ومهانا انسانا ليس بانسان عمر المختار عمر المختار عمر المختار عمر المختار عمر المختار ويعلمنا قد كان جهاده نبراسا يملؤنا يملأنا شوقا وحماسا ليعيد بلادا قد سلبت وافتقدت حتى الحراسات قد كان شوقا وحماسا ليعيد بلادا قد حتى الحراسة. هل ينسى وطناه إنسان أو يجهل عنه الاحساس عمر المختار عمر المختار عمر مخطر... المختار عمر <تتكتكتك> المختار عمر المختار ويعلمنا عمر المختار ويعلمنا درسا في فداء الأوطان هيه هيه هيه أن الإنسان إذا يحيا في الدنيا ويرضى بهواه عمر المختار يعلمنا درسا في فداء الأوطان هيه هيه هيه أن الإنسان إذا يحيا في الدنيا ويرضى هوان. سيعيش الغاو ذليلا ومهانا انسانا ليس بانسان عمر المختار عمر <تصفيق> المختار عمر <تصفيق> <تصفيق> المختار عمر المختار <تصفيق> عمر المختار ويعلمنا عمر المختار عمر المختار عمر المختار عمر المختار عمر المختار ويعلمنا